114. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 115. وهل أتاك حديث موسى 116. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنس نارا لعلني اتيكم منها بقبس لعلني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا فلمما اتها نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا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 124. واتبع هواه فتردى 125. وماتيك بيمينك يا موسى 126. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي مآرب أُخْرَى. قال يا موسى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 وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أَنْقَذْتِ فِي التَّابُوتِ فَقَذْتِ فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَقُذِهُ عَدُولٌ لِيُعَدُّوهُ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِهِ إِذ تَنْشِئُ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُكِ وَلَا تَحْزَنِي وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فَتَنًا فلبت بِالْحَقِّ في أهل بِالْحَقِّ ثم جئت على أَنَا يا موسى واصطنعتك لنفسي 124. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 125. اذهبا إلى فرعون إنه طغى 126. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي 119. قال كل شيء خلقه ثم هدا 110. قال فما بال القرون الأولى 111. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 119. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فزعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا حِتَكُم بِعذابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُ النَّجْوَةُ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرَانِ يُرِدَّنِ أَنْ 114. ويخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 115. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 وإنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتا فألقي الساحر سَجَدَ رَأْسَهُ سَجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ عَن اَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا ظَلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُ ذكرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنّا. بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح، واظهه خير وأبقاه، إنه من يأتي إِرَبَهُ مُجْرِمٌ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى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 وَمَن يَحِلّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا 114. وعجلك عن قومك يا موسى 115. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى 116. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري 114. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 115. قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا 116. أفطال عليكم العهد أم أردت أن يحل عليكم غضب من ربكم فأقلفتم موعدي قالوا ما أقلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من دينت القوم فقد افناها فقدنا فكذلك القصامري وان خرج لهم عجدا جسد له هو فقالوا هذا الهو والاه موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا قد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن ما فتنته به وإن ربك الرحمن فاتبعوني وإن ربك الرحمن فاتبعوني وأطيع أملي.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 قال بصرت بما لم يبصرو به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت نفسي. هُنَافَ الذَّهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذكرا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالزَّرَاعَ قَالُوا دِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُوفَقُ فِي فُور ونحسر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقه إلا بثم ثم إلا يوما ويسالونك عن الجبال فقل لينسفها ربي نسفا فيذروا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم إِذِي يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لَا يُوَجَلَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِبِلَّا تَفَعُشُ شَفَعَتْ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علما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 وكذلك أنزلناه القرآن العربي وصرّفنا فيه من الوعيد وصرّفنا فيه مِنَ الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقِرَأْ رَبِّ زدني عِلْمًا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 وَأَنَكَ لَا تَضْبَأُ وَلَا تَضْحَأُ فَوَسَقَ وَسَأَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْقُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَى فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سُوءَ أَتُهُ مَا وَطَفِقَ يَخْصِفَنِ عَلَيْهِ مَا بِوَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ ابْطَالًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِنَّ مَا يَأْتِيكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذكر فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت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 ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بأية من ربه أَوْ لَمْ تَأْتِهِ الْبَيْنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِن 114. لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونقزا 115. قل كل مترض بصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى